يا أيها الذين تداينتم بدين அமனூசுதைலிம் முபோ வலியு بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وليتك الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يسعى تَقْضِي وَأَن يُمّ لَهُ وَفَلْيُمّ للوَلِيِّ بِالْعَدْل وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ و امراتان مما تظن من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخره ولا يبشهد إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهاد ذاتي وآذانا ألا ترتب إلا وَنِتْجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَنَا يُضَارُّكَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَتَكُنْ لِلَّهِ وَيَعْلَمُ والله بكل شيء عليم